بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سينين, سينين وهذا البلد الأمين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 أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟